يا اخو يا لبس زنزان صوتك ناداني اياك تزد بارود هيك الواجب دعاني يا ابو يلب الزنزاي يا عصا طب نادان هيا تتجل بارودك هيك الواجب اعاني والله احمر ملبارود هي عنوان سبودي والله احمر ملبارود هي عنوان سبودي قد ما اهل العود عاد يردوا اوقف يا اخويا البزنزار سمع الصوت ناداني اياك تزد باعود اكل الواجب دعاني انت في سجنك صابر وانا على الدرب مسافر ازعر يا سبع الكاس ما يهمك الشجاع يا صويل بالزلزان سمع الصوت ابنا دان اياك الزج البارود ايك الواجب دعاني عند عيونك يا خاي كلنا في داعي عند عيونك يا خاي كلنا في داعي قزة طف الغربي مثل الله بشعلاني يا أخو يلبس زنزاني سمعت صوتك ناداني إياك بسج البارود إيك الواجب دعاني والله متنها معيوني وانتوا جوا السيجوني والله متنها معيوني وانتوا جوا السيجوني يا خوي يلب الزنزان سوي صوتك ناداني يا تزد البارود اكل الواجب جعانني يا خوي يلب الزنزان سوي صوتك يا إياك تزد البارود ايك الواجب دعاني يا صو يلبس سنزاني سمع الصوت يا داني اياك الزد البارود ايك الواجب دعاني